بسم الله الرحمن الرحيم نفس ما قدامت لغب واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الطباع في غرفة الإسلام تقمضاوى الفرح تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ يَتَهَارَبُونَ مِنْ أَسْلَتِنَا أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْسِقُونَ لَكُنْتَ فَتِيَعْضَفَ ضَعُ الْإِ لام أن ترد وضادع الإسلام في غرفتهم يشتمون لو أنزلنا هذا القرآن على مز بَلَتِ نَرَايكَ فَارِحًا مُتَأَنِّسًا مِنْ رِيحَةِ الرَّسُولِ <تصفيق> لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى مَزْدِ وتلك الأمثال نضربها للضباع لعلهم يتفكرون هم الكلاب هم الكلاب الذي تصوّروا الناس وتهددهم بالقتل الملكلاب لا ضباع غير متهدد سبحان الله عما يهوهو سبحان الله عما يلهون يتهاوهون في الطلط يتهاوهون في الطمط صدق الله العلي العظيم